بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمّل قم الليل إلا قليلا نصفه أو إن قص منه قليلا أوزد عليه ورد للقرآن ترتيلا إن 119. سنلقي عليك قولا ثقيلا 110. إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا 111. إن لك في النهار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 وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وَعَذَابًا أليما يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا إن رسولا شاهدا عليكم كما إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذنا وأخذوا وبيلا فكيف ت تقول إن كفرت يوم يجعل الولد نشيب السماء مفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة